وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ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 أنفسهم فأهلكت أخارت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون آمِنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدُّوا مَا عَدْتُمْ قَد بَرَتَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَدُّوا مَا عَدْتُمْ قَد بَرَتَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي فَرْبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ هَلْ تُمُنُّونَ أَنَّ إِلَّا تُحِبُّونَ لَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ 117. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير 118. وتؤمنون كله وإلى قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظٍ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ تمسسكم تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتكلموا تَقُولُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا فَإِن تَسْطِرُوا وَتَتَفَرَّغُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا